قُل آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوتِيَ موسَى وعيسَى وما أوتِيَ موسَى وعيسَى وَالنَّبِيُّنَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرْقُ بَيْنَ حَلِيمٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْ وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءه المينا والله لا يهدي القوم الضالين اولئك جزاؤهم ان عليم لعنه الله ان عليهم لعنه الله والملائكه وان الناس فاندين فيها فاندين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا لهم ينظر موت الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم والا انكم الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل منا حنين فلن منا حديم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به اولائك لهم عذاب الالب وما لهم من ناصر